بسم الله الرحمن الرحيم الزهراء للانتاج والتوزيع تطل عليكم بهذا الاصدار المتميز لفضيله الشيخ الدكتور حازم شومان والذي هو بعنوان الشباب والجامعه والان مع ماده هذا الشريط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فمن غير مقدمات يا جماعه باذن الله ان شاء الله الاسبوع الجاي هيحصل حدث خطير جدا الحدث ده ممكن الاف الشباب يتعرضوا المشاكل ضخمة جدا في دنيتهم واخراتهم بسببه. الحدث ده اخطر من اعصار كاترينا. واخطر من زلزال القاهرة واخطر من سقوط المخطم. بل زلزال القاهرة وسقوط المؤطم كانوا مغرد اثر من اثاره. الحدث ده للأسف الشديد معظم اللي عادين قدام الوقت متعرضين لاثاره والاخطاره. الحدث ده هو بداية الموسم الجامعة الجديد. فيعني عايزين يا جماعه واحنا على بدايه هذا الموسم الجمال الجديد عايزين واحد يقول انت يعني انت داخل انت جيت لعبنا ولا انا مش جاي نحبك يا اخي كريم ولكن لو انت ماشي من شارع لشارع من شارع لشارع فجاه وانت داخل شارع لقيت في على ناصيته علامه كده جمجمه وعظمتين على شكل حرف اكس عارفين العلامه دي العلامه دي شكل ايه علامه الخطر يقول لك ده خطر الموت اهو واحنا عايزين نجيب علامه زي دي بس نعلاها على باب الجمعة واي شاب داخل مقوله احترس خطر جهنم يا في الكريم اه والله يا جماعة يعني كانت في حبسة حصلت وللسف مات فيها مجموعة من الشباب فواحد من يعني كان عارفهم شاف واحد منهم في الرؤية فبيقوله انت عملت ميني جوابت على اسئلة ولا لا? فقال له اه جوابت على اسئلة قال له ان شاء الله في الجنة قال له ان شاء الله في الجنة قال له طيب و اللي كانوا معاك قال له واحد منهم ما عارفش يجعب على اسئلة الرأي دي لسه الهالي من حوالي يعني من يومين و فالمقصود يا جماعه معلش اجاب على الاسئله ليه ان استغمسنا بهذه الرؤيه معلش اجاب على الاسئله دي من كثر المعاصر اللي عملها فتره الجامعه وكثر الروان اللي تراكم على قلبه فتره الجامعه الطبع على قلبه ما عرفش يطلع اجابه لسؤال من ربك في القبر لما دخل القبر يعني واحد ممكن تقول لي يا اخي انا اعمل ايه ده احنا بنخلص من فتن الجامعه وفتن اول ما يجي الصيف وتخلص الجامعه فتن الصيف والمصايف والنوادي والقهوي وسهرات الفضائيه يا دوبك نخلص من فتن تيجي الجامعة تاني. بفتن الجامعة تاني. الفترة الوحيدة اللي مفيش فيها الفتن يا بل امتحانات. بنبعي فيها في بيوتنا. هنعمل ايه? هنعمل ايه? والفتن اصبحت محيطة بنا من كل جانب. يا جماعة انا بسأل كل واحد منكم سؤال الوقتي. تحب تدخل جهنمي. مين فيكم عايز يدخل النار طب لو انت مش عايز تدخل النار بتعصى ربنا ليه انت عارف طوفان المعاصي اللي بييرتكب في الجامعه كل سنه تحت مسمى التعليق ده ممكن معاقب بسببه قد ايه في الدنيا وفي الاخره عارفين يا جماعه قبط المعاصي كان احد الفضلاء يعني يعني كان احد الفضلاء يعني كان في واحد اساري مؤذري مدرس فكان معاه مدرس ثاني قاعد يشتكيله من الفقر والغلب والمرتب بيخلص وما بيكفيش حاجه والعيال بتاخد دروس خصوصيه و قاعد يشتكي من هموم الحياة. ففي اخر المناشى والمدرسي اللي بيشتكي ده ماشي. فوج التاني ان هو معاه ظرف اصفر من بطول الحكومة. فبيقول له ايه ده? فبيقول له ده ورق وده فاتر ويلان بدهم لولادي هعمل ايه فوقر انت عارف بها? بيقول له بس دي عوضة. قال له ما انا هعمل ايه? قال له انت لو بطلت اللي انت بتعمله ده هو. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك مشاكلك والدروس الخصيه بتاعه الاولاد المهم الراجل استهتر بكلامه فبيقول بعد شهور لقيته جاي وهو مستبشر في ايه فبيقول له انا فعلا سمعت نصيحتك ولما بطلت ان انا اخد الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى حلل المشاكل بتاعتي ومشاكل فقره فالراجل بيحلل تعليق ذكي جدا يا جماعه بيقول اذا كان ده ربنا عمل فيه كده بسبب ملالين سرقها امال اللي بيسهر يقولوا فتوى ولا ملالين بقى ربنا يعمل فيه ايه انا الوقت عايز علق تعليق تاني خالص انا عايز اقول لكم ان الراجل ده كان في حياته مشاكل هو مش قادر يعني مش قادر يتصور ان المعاصي اللي بيعملها ما هوش حاسس بخطورتها هي سبب في المشاكل دي انا عايز اقول لك واقول لنفسي واقول للاخوات اللي فوق ان ممكن المشاكل اللي في حياتنا يا جماعه سببها معاصي احنا مش مقدرين قيمتها ولو جيت اقول لك على تقول لي مش ممكن هي دي معاصي دي حاجات بسيطه ايه يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي حاجات بسيطه جدا ممكن الاكتئاب اللي عندك بسبب عدم غض البصر ممكن المادتين اللي صوت فوق السنه اللي فاتت بسبب انك انت بتتفرج على التلفزيون لسه لما بتبقى لوحدك ممكن تاخر الزواج عندك بسبب المكياج اللي انت بتحطيه في وشك ممكن اي مشكله في حياتك تبقى بسبب ذنوب انت مش قادر تتصور قيمتها منذ عده سنوات في افغانستان لما حطموا اصنام بوذا لما حطموا الاصنام كان قبلها بثلاث سنين ما فيش نقطه مطر واحده نزلت على افغانستان بقت صحراء قردان اول ما حطموا الاصنام السماء مش امطرت السماء هطلت مباشره فالواحد لما يجي يفكر كده في الواقعه دي سبحان ربي كان كان ممكن حجب الفتوح عنهم بسبب معصيه زي ديت هما مش عايزينك تشوفوها كاننا يا جماعه كل واحد في حياتنا فيه في حياته صله صنم في حياتك الصنم ده هو اللي مانعك في طف ربنا عنك ممكن الصنم اللي في حياتك انت بتحبها ومش راضي تسيبها ممكن الصنم اللي في حياتك معصيه بتعملها ومش راضي مش هقول مش قادر مش راضي تسيبها ممكن الصنم اللي في حياتك واحد بتبقى ممكن اي حاجه يبقى عايزين نكتشف او عايزين نوقن ان اي معصيه بتعملها ممكن تعاقب بها اي عقوبه والمشكله والمصيبه انك انت ما تبقاش قادر تربط ما بين الاثنين يعني انا عايز اتكلم الليله عن الجامعه عن الشباب والجامعه عن موسم الجامعه اللي احنا داخلينه طب ليه عايز اتكلم عن الجامعه لانها اخطر فتره في حياتك اخطر فتره في الحياه الانسانيه هي الجامعه يا جماعه اخطر فتره في ناس بتخرج من الجامعه ده وهم بنت صابطين صابطين وفي ناس بتخرج من الجامعه للاسف الشديد بقى وهم ماتت هتدخل القبر ما تعرفش تجوب على سؤال من ربك ومادين جيمس بتدخل الجامعه بتلتج مبقاته تباهر وفي ناس في الجامعه حملت ملايين السورات شغله والله يوم القيامه وفي شباب حافظ قران في الجامعه وفي شباب حافظ البخاري ومسلم في الجامعه وفي شباب خرج من الجامعه وهو عالم في العلوم الشرعيه وفي شباب التزم على ايدهم علوم الشباب في الجامعه وفي شباب تربوا ايمانيا وقلبيا داخل الجامعه وفي شباب عاشوا الجنه جنه الايمان وهم في داخل الجامعه يبقى مرحله خطيره في شباب يسعى ما بصبتها رايح الجامعة يا طار هلبس لي النهاردة وانا هلبس ايه النهاردة? و... وكل واحد نزل يفكر وصحبه يقولوا علي ايه ايه وهعمل ايه? تفكير دافئ. انت ما في واحد تاني نزل له هدف. له مقصد. فلان دي اخطر فترة في حياتك. مش عايفين اتعدي يا جماعة كده. عايفين نفكر من الوقتي انت ناوه على ايه? من الوقتي كل واحد يفكر اه على ايه? ان هو يعمل اسئلة الجاية. ان هو تعدي كده وخلاص? طيب كل سنه بتعدي ولا هيبقى ليك هدف وهيبقى ليك مقصد وهيبقى ليك برنامج وهتدخل من اول يوم وانت عارف انت هتعمل ايه عايزين نحط علامات جمجمه وعظمتين علامات خطر على اربع مواضع في الجامعه بنقولها يا جماعه اول علامه هحطها لك الليله على باب الجامعه وانت داخل العلامه دي ليه عشان اقول لك ان ده فيه خطر خطر ايه وانت ماشي في الطريق وانت داخل جوه في الجامعه اوع تطلق بصرك يمين ولا شمال نظره واحدة وقصص الحب دي كلها سببها ايه قصص الحب والشباب على ما التزم يتعذب والبنت تتعذب سببها ايه قصه سببها كلها قصه نظره واحده في الاول اوع تبص بصه بعينك تخليك تلف حوالين نفسك شو. خد بالك. المعاصة يا جماعة ما ايش حاجة بصد ده معاصة دي يعني نار. معاصة دي يعني نار يعني جهنم. انتو عارفين يعني ايه نار? احدى نساء السلف كانت بتطوف حوالين الكعبة وهي تقول يا رب اليس لك عذاب غير النار. تعذب به عبادك. يا رب مفيش غير نار. يا رب يعني مفيش واحد بيجي يوم الايامة كده. يتمد على رجليه خمسين مادة كده. ويتقل له خلاص العذب بتاعك راح. ما في الا حيوحقب هيتشوي. ان احد السلف يقول من قال لك ساقتص منك على الصراط فهو لا يعرف الصراط. اللي يقول لك يكون حق منك على الصراط مش عارف الصراط. هو صراط حد داري بحد. ولا حد يفكر في حد. ولا حد يهب في ابنه حد. الصراط ده تحت جهنم يا جماعة. ده تحت النار انت بتحدى على حاجة جهنم ولا ياس بالله ده يؤتى بألم اهل الدنيا وهو من اهل النار يوم القيامه فيغمس خمسه في النار تعمل له فقد ذاكرته كلي عشان خمسه واحده بس امال اللي هيلبسوا فراح قابه هيعملوا ايه امال اللي بيقول كلمه يهوي بيها في النار 70 خريف 70 سنه في جهنم بكلمه الستات اللي قاعدين يخطبوا ليل نهار يعني الغيبه في 70 سنه مثلا طب يعني 7 10 خبات مين اللي اختب 10 خبات بس في حياته مين اللي كذب 10 خبات بس في حياته مين اللي قال 10 سخر 10 مرات سخريه من اخو المسلم بس في حياته 700 سنه يعني احنا متخيلين يا جماعه ان ايه خمسه في النار ده خمسه في نار الدنيا في بنسويف من عده ايام شفنا اللي خارج عريان من المسرح قدام الكاميرا ما هوش مكسوف مكسوف هيتشوي وشفنا اللي خارج بيزحف ولا اسو بالله لما النار شوت جزء كبير من جسمه وشفنا اللي النار شوت 90% من جسمه يا التسعين في المئة من الجسم محروح تسعين في المئة عفون مش اكيد نسعين في المئة يعني ما هيش خمسة في نار الدنيا ده خمسة في نار الدنيا يعني مية في المئة حريق خمسة في نار الاخرة تبقى ايه بقى عشان كده ربنا بيقولك ففره? ايه لله? ففره يعني ايه? عافين كلمة ففره ده يعني ايه? بالتعبير الفلاح بتاعنا احنا يعني يا تلحأ يا ما تلح勺ش. يعني لما اقول لك شر من المكان اللي انت فيه يعني في خطر دائم جاي عليك في المكان ده يا تلحق تنجو منه ولا مش هتلحق تنجو اهرب بسرعه يمكن تلحق يمكن ملحق ان احنا ننجو من عقابه ظابطنا يا جماعه فصره اهرب مهما كانت الشواط محيطه بك من كل جانب تهرب شوف اي مخرج توجه الى الله يفتح لك اي سكه واهرب من حصن من يعني من حرب الشهوات اللي حافظت بالشباب من جميع الجوانب في هذا الوقت النار يا جماعه عشان كده لما تسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام في الافراء والمعراج لما راى سيدنا مكائيل في مصر لما محمد لما راى سيدنا مكائيل فوجده لا يبتسم فسال جبريل وقال له يا جبريل لما لا يبتسم مكائيل الحسن والالباني هذا الحديث فقال جبريل انه لم يضحط قط منذ خلق الله النار تخيل مات ما عطاش ربنا معصيه واحده من اللي احنا عملناه والنهارده وما ضحكش منذ خلق الله وما احنا هنعمل ايه الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان صدره بيغلي في قيام الليل ابن القيم بيقول قال ينص صدر الرسول الله في قيام الليل كان خوفا من الله وهمنا على أو هم الدين هم نصرة الدين يعني خوفنا لقد عنصر من عناصر غليان صدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ماشي مع سيدنا عمر وعثمان وكبار الصحابه فجاه جري سبقهم وجثى على ركبتيه وخف يبكي فقالوا له ما يبكيك تخيلوا ايه اللي خليك وهو ماشي شاف طير بيطير على شجره فقال هذا طير يطير على اقصاء على الاقصاد ويأكل الحب ثم يموت فلا حساب ولا عذاب فيا ليتني كنت طير ابني دقيق العيب يقول منذ 40 سنه ما تكلمت كلمه الا واعددت لها جوابا بين يدي الله كم احد السلف لما بيفكر النار امامه وبيابول دم من شده خوفه من النار طب واحنا قلوبنا شكلها ايه احنا قلوبنا وصلك اللي وصلت اللي وصلك ده ليه احنا قلوبنا تحضرت بهذا المنظر ليه جهلنا بقى يا جماعه لما اقول لك انت بتعمل ايه ده انا باثرب بتاع... انت عارف يعني انت اثرب ربنا انت عارف كلمه بتعصر ربنا دي يعني ايه عارف لو تاملت حتى في انفاص شهمم الالفاظ اللي ربنا سمى بيها النار ربنا يقول لك ثقر ثقر ده اسمه من اسماء النار عارف يعني ايه ثقر ثرته الشمس اي اثانات الشمس او ظهرت الشمس يعني النار دي بتذوب الحجر بتذوب الاجسام اللي بتدخل فيها طب تستحمل ان تغمس في هذه النار ولو خمسه واحده مفيش انسان يستحمل يا جماعه مفيش عشان كده يجب ان احنا كل كلمة فيها معصية تبقى ايا في المشرك واحنا في المغرب. بل الاخطر او اخطر شيء في الدنيا في عقوبات المعاصي ان عقوبة المعصية تتنزل على قلبك. ان قلبك يبقى هو اللي بيتنزل على عقوبة المعصية. والعياذ بالله. تخيل حاجة يعني يعني شوف قول الله سبحانه وتعالى بس يسمعه بقلبك في سورة النساء. انما التوبة على الله للذين يعملون ايا شباب. السوء بجهالكم ثم توبون من قريب الا بعدها وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احده الموت قال إن انتم طلاب يعني في ناس عملت سوء وفي ناس عملت سيئات اللي عمل سوء ربنا طب ربنا طاب عليه اللي عمل سيئات ما فيهاش غير قوه بيموت ربنا ما طابش عليه طب ليه الاولاني سوء كلمه سوء انا الاولاني ده ما غمقش الاولاني ده ما طولش الاولاني ده رجع لربنا بسرعه الاولاني ده لما دعى الى الالتزام الكامل والشامل فعلا نال من الله انما الثاني سيئات انا كثر وطول فالسيئات طابعه قلت على قلبه. فلما طبعت على قلبه مفيش حاجة فوقته غير لحظة الموت. قال يا رب تبدأ اليك. مفيش توبة ساعتها. احضروا من المعاص يا جماعة. احضروا من عقوبات المعاص القلبية. واحضروا اخطر ما تحضروا من معاص السر ان الواحد قدام الناس شيخ وفي الجامعة شيخ وفي الجامعة شيخ وبينه وبين نفسه لما يختلف البيت يفتح التلفزيون يتفرج على برنامج. برده مش غير المباح طبعا او يفتح قناه فضائيه ويتفرج او يشغل شريط ويسمع او يدخل على قناه نت غير مباح ويتفرج احذروا ان الواحد في معص الصر دي اول عقوبه بتوقعها على العبد ان هي بتسود وش العبد في الدنيا وبتطغى بتقهر كراهيه العبد في قلوب الصالحين تلاقي فجأة سبق بكوك? تلاقي فجأة الملتزمين بينفروا منك طب ليه? عشان ما عاصل سر. تاني حاجة يؤتى بعباد يوم القيامة. ولهم حسنات كامثال جبال تهامة بيضاء. جبال حسنات. فيجعلها الله هباء منفورة. انها رب ليه يا رب? ليه القيام والسام والذكية وكل حاجة اللي انا عملتها تبقى هباء منفور يا رب. ليه? كانوا اذا خلوا بمحارب الله انتهاكوها يبقى معاصي السر ضيعت حسنات العبد كانت حاجه سحب على الوجوه الى جهنم والعياذ بالله بسبب ايه بسبب الرياء ما هو معاصي السر بتنتشر في قلب النفاق والرياء تيجي في العلى تلاقي نفسك ضايع غصب عنك احذروا يا جماعه من المعاصي احذروا من المعاصي لان المعاصي تعني كلمه من اتنين يا جهنم يا عقوبات قلبيه ولا عياذ بالله ثاني علامه عايز احطها لك وانت داخل الجامعه علامه نجومه وهبطتين على في في خطر حرام تخطر موت علامه خطر جهنم ثاني علامه عايز احطها لك وانت داخل كده بتتمشى ورايح المحاضره هتتفاجئ ان في شله بنات واولاد واقفين وممكن يكون في بنت منهم كنت عارفها قبل كده وممكن يكون في ولد منهم انت عارفه وممكن تدخل الشله من خلاله اهو ده ثاني منظر حطيت لك علامته خطر المنظر ده اشطر منه الرسول عليه الصلاه والسلام لما بياتي اليه الناس وهم قريبه شويه من الحوض والملائكه تقول له انهم غيرهم من بعدك فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه صحقا صحقا لمن غير من دهدي صحقا صحته ده ابل المسلمين يا جماعه الى يرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم طول المسلمين خيالوا مين دول? هيكونوا مين يعني? البنت اللي نزلت متبرجة في الجامعة? والبنت اللي نزلت تمكيت باكيجة عشان تفتن الشباب? والولاد اللي وقفوا ساعة مع البنات في الجامعة? والعربات اللي اتملت ولاد وبنات? وقصص الحب الدامية. كل الوقع ده هيتقل اليوم القيامة صحقة صحقة. ترضى انك تتصحق يوم الايامة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترضى ان الرسول يضع عليك بالصحق. يوم القيامه تضع هذه الدعوه يبقى بعد عن الواقع ده مالكش دعوه بيه مالكش دعوه باختلاط مالاب وانت مالكيش دعوه بالاختلاط بل لو جيت نام وفكرت في صحبه السوق او اماكن السوق دي او الاختلاط ده انت غلط قوم وافتح الثلاجه وهاتي جبهه ميه صح كبها على راسك يمكن انك انت تفوق من هذه الخواطر اللي ممكن تبوظ قلبك او تفسد قلبك يبقى يجب يا جماعه ان احنا نحذر من هذا الوقت تماما على متخطر على متخطر على شاشه السينما كده مش ده خطر صغيره خطر كبيره لانه خطر عظيم يا ما ضيع شباب عايزين يا جماعه نستلهم خالد بن سعيد هل تعلموا مونا خالد بن سعيد حد ممكن يعلمه حينما اسلم هذا الصحابي رضي الله عنه ابوه يعني ما قدرش يستوعب سيدنا تبع محمد صلى الله عليه وسلم هو يعمل ايه قال له لا احرمنك من رزقي ما هو لازم يرحبك ما هو لازم الاسره في هذا الوقت تستعمله لصالح النبي امال هيعملوا ايه يعني يعني يا جماعه لازم نثبت قدامه عرضه ال في دي المواقف لازم يعني واحد يقول لي عشان ما والدك او والدتك يقولوا لي مش هتتجوز وانا مش هتجوز ايه يعني لو لبست الطقم شتجوز مش تقول لهم لا ده احنا رجاله لا لا ايه يعني ايه يعني لو اي حاجه حصلت لا حرمناك من رزقي يعني كانت اخت بتتصل بيا من عده ايام عايزه تلبس طقم وقالها رفضين في اخر مره بتقول طب انا يعني ان شاء الله بعد اربع سنين هلبس لا الكليه قلت لها يا بنت الكلمه دي حرام حرام امال الصح ايه قولي لما ربنا يعني هلبس خلاص لما ربنا يعني هلبس وكنت على سفر ساعتها فدعوت الله لها يعني يعني واسى الله سبحانه وتعالى ان يعني ثاني يوم ثاني يوم يعني هي بتقول بعد اربع سنين ثاني يوم فوجئت ان على المحمول لبست النقاب بفضل الله سبحانه وتعالى ودع ربنا اللي هي السبب دنيو يعني ممكن الفرج يجي في يوم ولكن على شرط الصبر عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم الصحابه يقول لي ده ايه صبر الاله ياسر ويقول لي ده ايه اصبر اباجندل فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا ويقول لي ده ايه اصبري يقول لي دي ايه اصبري ولك الجنه ويقول لي بقى كلمه الصبر دايما اصبروا حتى تلقوني على الحوض كلمه الصبر هي اللي كانت على لسان النبي عايزين نصبر يا جماعه عايزين نصبر عشان الجنه عايزين نصبر عايزين ننتقب نصبر هننتقبها عايزين ان دي القاسم يشهد على التزامه عايزين مهما الشهوات كانت بره والمغرات كانت بره نصبر على دين ربنا ونصبر على تمسكنا بدين ربنا اعرف اخ كان لما يجي يقوم الليل ممكن والدته يقوم لما يلاقي بيه يقوم الليل في جوف الليل يقفق على وشه ويدخل ينام تاني الاخ ده لما صبر وثبت ربنا الواتي سبحانه وتعالى اكرمه وبقى داعيه من الدعاه عايزين نثبت على دين ربنا عايزين نتعلم الصبر والثبات لا احرمنك من رزقي. فقال ان الله هو خير الرزقي. ده فيش فايدة سكة دي ما فوله من عنده. ابو ام جايبه في اوضة ضرمة ما افعل علي فيها تلت تيام لأكل ولا شرب. والاب رغض حبه الشديد لبنه الا ان يعني ممكن يتصرف هذه التصرفات من شدة خوفه على ابنه ومن شدة حبه لابنه. بعد اربعة ايام بعد ثلاث ايام اليوم الرابع مجلس العيلة اللي بيتعامل لكل واحد من انه يتعامل. ويطلعو داني ايه يعني انا تعود الى رشدك وتطيع اعباك. يا اخي خلاص بقى بيحاولوا يدخلوه من ثجة فقال لهم اما رشدي فما فارقني ولا فارقت ولا فارقته. واما ابي فوالله لا مطعه في معصية الله. لا لا ده بان عليه انه هناش فاودة طب نعمل له ايه? قال له له طيب يعني قل كل لابيك كلمة في اللات والعزة ترضيه. طب خليك حتى فرش كده وحلو كده. واحنا نبقى حلوين وانت حلو ونبقى كده عايشين مع بعضك كيفين يعني. يعني ملاش انه كن? فقال فقال له كل قولة ترضيه في اللات والعزة. فقال لهم والله لا اقول لا وليفعل ابي ما يشاء. قضية هنا قضية قفر ومان يا جماعة قضية قفر ومان قضية مصير قضية انك انت بتحارب في دينك طب وبعد كده ابو يعمل ايه اخرجوه كل يوم في الهاجرة في وقت الظاهرة في حر مكة حتى تصهر صخور جبال مكة ظهرة وبعد كده برضو يقدر ثابت ويقول كلما عذبوه يقول الحمد لله الذي اكرمني بالاسلام واعذني بالام والله للحظة في جهنم اشد مما يفعلونه به. وعدت هذه الفترة يا جماعة. وعدت هذه المشاكل. وممكن ليه في الارض. وبقى والي على اليمن بعد كده. عايزين يا جماعة نتعلم ان احنا نطاوم. لما نبتلا في دهنا نطاوم. لما الشهوات تيجي تحيك بنا نطاوم. لما تيجي تضعف قدام الفجن والشهوات اللي انت في السلف اللي فعلا هزت الواحد في المقام ده قصه عبيد بن عومير وقصه الربيع بن خصيم من عبيد بن عبيد ومن الربيع بن خصيم عبيد بن عبيد من احد السلف كان مره امراه شديده الجمال قاعده كده بتتمكش في المرايه كده وقاعده مع زوجها فمفتو شائل وش جميل قوي ده يعني مفتونه بوشها فقالت لزوجها هل يقدر احد ان يرى وجهي هذا ولا يفتن فقال لها لا احد الا عبيد بن عومير ايه اذا ليه ان افتنى? فاذن لها. ليه? لان وراء كل متبرجة. يا عبد دايوس. يا سوك دايوس. مفيش حل تانش. فاذن لها. فذهبت الى عبيد بن عمير في الحرم. ثم طلبت منه الفتية. فلما اخذها يعني على كم كده يتسألوا في الفتية كشفت لها عن كشفت له عن وجهها. فقال لها اتقل لا واستوري وجهك. فقالت له اني قد فتنت بك. فقال لها فاني سائلك في اجيبيني. اان جاء اليك ملك الموت الان? اتريد اكنت تحبين ان اجيبك الى مطلبك ام لا? قالت اللهم لا. قال فان دخلت الى قبرك الان. ولا تدرينا كيف ستجيبين عن سؤال الملكين? اكنت تحبين ان اجيبك الى طلبك ام لا? قالت اللهم لا. قال فان قامت القيام الان ونصبت الموازين. ولا تدرينا ولا تبني انت تجوزين ام ستقعين? اكنت تحبين ان اشب طلبك ام لا? قالت اللهم لا. قال فانت وقطع على جهنم ولا تدرين اشتا جينا ان تلقي اكنتي تحبين ان وجي مطربك لا قالت اللهم لا قال فاتقي الله الذي احسن اليك وانعم عليك مش داك الجمال وانت تروحي تقصي بربنا فرجعت الى توجها وقالت نحن انت بطال ونحن بطلون ده احنا ناس فاضيه ده احنا ناس خرغه ده احنا ناس ما بنفرش في حاجه ده الناس المليانه هي الناس اللي هناك دي وتحولت الى صوام قوام ذكرى حتى قال صوتها يعني بقى بيدعي على عبيد بن عمير كانت زوجتي كل يوم عروس فطلبها عبيد بن عبير الى راهبه انا بقول المثل ده ليه يا شباب انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده عشان ده واحد التبرج ما غيروش هو اللي غير التبرج الفته ما غيرتوش هو, الفتن. هو اللي غير الفته اهوت التبرج كان لغايه عند اهو هو اللي غيره انا عايز اقول لك ليه الجماعه اتغيرك انت اللي غير الجماعه ليه النساء تغيرك انت اللي غير النساء? ليه الوقع يغيرك انت اللي غير الوقع? الربيع ابن خسيم اتغررت له براها جميلة. وهو خارج من المدسج فبكى. فقالت له ما يبكيك. فقال بكيت على جمالك ان ادخلك له الجهنم. وتحول وجهك الى جمجمة محترقة. ياه. وانت بتعليه بسبب هذا الموقف. انا عايز اقول لك انك انت تبقى حزمتك فوق الشهوات. وانت عزمتك فوق الشهوات. ان احنا يا جماعة ان نبقى فوق شهواتنا. ان ا واقع ان احنا نبقى ابطال في هذا الواقع انتوا عارفين واقع الجامع عامل ازاي عارفين قصر الملك اللي سيدنا يوسف اصف فيه اهو بالظبط كده البنت اللي ماشيه دي تمرات العزيز كان زوجها راجل ديون ودي ولا اسب بالله ما تزعلوش مني والدها راجل ديون وليه النساء اللي ماشيين دول عاملين زي امراه العزيز امراه العزيز بالظبط وزي الناس اللي كانوا معاها قاعدين كزياد عريات بيقولوا للشباب هيتلك ولازم انك تؤدي دور سيدنا يوسف تقتدي بيه ولازم انك ما تؤديش دور امراه العزيز اللي بتؤديه النساء اليوم بجدارة ولازم ان يبقى السجن والعفلة احب اليك واليها واحب الينا جميعا من الفتن اللي موجودة دي. لازم يا جماعة لازم واقلنا الشاب يخرج الوقت من الجامعة يرفعني وقول يا رب وظيفة يا رب زوجة. ولم انت تخرج من الجامعة يا رب عريسة يا جامعة انتم بتقولوا ايه? يا جماعة انتم بقى لك اربعة سنين كل يوم بتبارسل لات المعاصي. حدد التبر الشغال. وحدد الاختلاط شغال. وحدد الضفر لبعض الشغال. يا اه. انتم عايزين? انتم مش عايزين العقوبات ده تنزل. في البط او في العنوس الوقت ازاي? عايز ترفع لربنا ايد فئة ملايين السيئات. تحكم عمك فتوح ورزق الله. وربنا ينزل عليك فتح ازاي ازاي? ده كل واقفة واش ده? وكل خارجة خارج خرقتها. وكل نظرة نظرتها وكل شوت سمعته كل دول ممكن يحكموا عنك فتح ربنا عليك. يبقى الشاب اللي بيقصى ربنا في الجامعة يخاف الفغر بعد الجامعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في صورة التوبة في غزرة حنين. حتى اذا ضاقت عليكم الان. ارض بما رحبت ربنا بيقول ان المسلمين نفسهم وصلوا في وقت من الاوقات الارض ضاقت عليهم مش لاقين مكان يروحوه وفي نفس الصوره ربنا بيوصف حال الثلاثه اللي بسبب الدنيا وفته الدنيا تخلفوا عن غزوه تبوك وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت في غزوه حنين القلوب تعلقت بالاسباب الارض ضاقت على الثلاثة القلوب تعلقت بالشهوات. الارض دائت. انا عايز تقول لك ايه? ان الخن اللي الناس في هالوقت دي. ممكن تكون مرتبط تعلق القلب بالشهوات الخنق اللي بقت الناس فيها الخنق ما تلاقي لكش مكان على الدنيا ما فيش مكان يعني في مليون شركه ومليون محل ما فيش مكان تشتغل فيه في مليون صاله افراح ومفيش مكان انك انت تتجوز فيه ومليون شقه ومفيش شقه تسكن فيها ليه كده الارض ضاغط عليك بما روحك ليه بسبب مغصيه الله وبسبب تعلق الطمع بالشهوات وتعلق القلوب باسباب البعد عن الله مفيش حل يا جماعه مفيش حل غير انك انت تتشحن ايمانيه تحس انك تقدر تواجه وقته وما يسترش عليك مفيش حل غير انك انت تبقى راجل في مواجهه فتن الجامعه دي مفيش اي حل غير انك انت تتصل ببيت الايمان وبيت الدروس وبيت الشرايط وبيت الصحبه الصالحه لما فيش اكبر غلطه بيعملها اي طالب ملتزم في الجامعه ان هو لما بيدخل الجامعه ويشتغل في الدراسه بيعزل نفسه عن بيت الايمان اكبر خلطة بتطيع اي ملتزم لما بدخل الجامعة. هو عاد تعزل نفسك عن بيئة الايمان وبيئة الدروس. وبيئة الالتزام مهما كان. ضغط الدراسة اللي عليك. لا يمكن. ده ده قوة القلب بتاعك. ده ده غزاء الروح بتاعك من اول يوم. اول يوم في الجامعة ده عامل زي كوية التارس للبنطلون. المكواج بيفضل يكوي على طول عمره من اول يوم انت داخل حياتك ايه وسلوكك شكله ايه وكلامك مع اللي حواليك شكله ايه ونظراتك لزميلاتك ونظراتك لزملائك شكلها ايه من اول يوم انت ممكن تعمل لنفسك اتجاه واضح في الجامعه ان انا مش ادخل متميع كده رجل على الشط ورجل في البحر ما ينفعش رجل على الشط ورجل في البحر وشويه عقب بصوا قدام وشويه تبص ورا هتيجي موجه تجرفك مش هتقدر تثبت تالت علامه خطر بحطها لك وانت داخل الى الجامعه لما هتعدي شله البنات والولاد هتلاقيش الا ثانيه مفيش فيها بنات خدوا لكم بس اللي ولاد اللي فيها يعني الله مستهاني هتلاقيش اللي بتسوق ده بيشرب سيجاره وده السجاره اللي بيشربها الله اعلم فيها ايه وده عين وعاد بتجيب اللي رايحه واللي جايه وده ما اعرفش عاد شعره شكله ايه واحد الشاب ركب اوتوبيس وكان مسافر القاهره يعني ركب الاوتوبيس يعني اي بيسكر ربنا بي اي حاجة? فجدت واحدة وعملش عراها كده ويعني منظرها وحش جدا يعني وعدت قدامه. فالاخ بيقول لنا افضلت ربع ساعة غضت بصري عنها. لغاية ما فجئت بعد ربع ساعة ان الانسة المحترمة اللي قعدة قدامه ما هيش واحدة. ده واحد. ده شاب اللي احده قدامه. ولكن مطول شعره ومدرجه. فواحسه بنت. اهو يا جماعه في حاجه من دي موجوده الوقت عشان الرسول عليه السلام بيقول لا تتبعونا سننا من كان قبلكم حتى لو دخلوا شحرط مد دخلتموه وراهم طب ليه شحرط يا رسول الله اصله ضيق قوي يعني حتى لو عملوا اي حاجه تايقه واحده ورا تلاقي الشاب الصبح يا عيني جايب امه وابوه بصحيهم وكان 3 سابع وعشان يلبسوه البنطلون الضيق اللي هو عايز يلبسه لغايه ما 10 يعرف يلبسه طب انت ماشي كده ليه يا ابني حتى لو دخلوا احرضان ممكن صحبة الصوت ضيعك احضر. مين اللي ضيع عبو طالب? مين اللي ضيعه اناب على فاش المدوى الرسول بيقول له اقول لي كلمة واحدة اشفع ليك بها عند الله. كلمة واحدة. صحبة الصوت ما نعيده حتى ان هو ينطاق. وخلد في جهنم ولا عزو بالله. احد احبار اليهود الرسول يعني بعد ما يعني حكم على احبار على اليهود في غزوه خيبر حكم عليهم بالموت او بالاعدام فالراجل كان الرسول عفا عنه فالراجل بعد ما مشي كده والصحابي بيوصله على ابواب المدينه فقال له اين فلان بن فلان احد الاحبار اللي كانوا معاه بيحبهم قوي قال قتل قال فين فلان بن فلان قال قتل قال في عين في ملائح حديث الاحبار وكل قطل قتل قتل انه فانا طيب العيش من بعدين طب عاش ليه بعد ما دول اتقتلوا وقام رجع تاني عشان يتقتل معاهم انت عارف دي اللي انت ايه ساعات قلبك ممكن يتعلق بصحبه السوء لغايه ما يعاقب ربنا الراجل ده تعلق بهذه الصحبه الكافره لغايه ما ضيع الفرصه اللي كانت قدامه انه يفكر في الاسلام تاني وقتل على الكفر والعز بالله صاحبك الفلاني الفلاني ظريف وفلاني الفلاني الروش وفلان الفلان الضحوك الخفيف. ال... ال... ده كل ده الوحد عن ربنا يا ابني بس باستصرفهم وبحبوهم. يا اخي الكريم دول هيبعدوك يا ربنا. بس مش هادر اسيبهم. احزر من صحبة السوق. ده ديها علامة خطر شديدة. يعني يعني ديها علامة جمجمة بس مرسوها بس بالاحمر بقى. مش مرسوها بالسود. بحيث انك تاخد بالك ان صحبة السوق ممكن تضيعك. واحد هيقول انت عقدتها علينا. ليه يا ابن عقدتها عليك? انت كده لن تصاحب ولاد ولن تصاحب بنات. ونحن اتكلم كده ايا حد دي في الجامعة. يا جماعة يا جماعة الجامعة فيها جو تاني. جو تاني خلال حياة الالتزام الداخل للجامعة جنة والله العظيم بس انا عشته. جنة الوقت اللي عايش في صحبة الصحبة الصالحة في المفاجد والدروس في السيف انما سيددهرج الجامعة لقد لديه الеть صاحب صالح يصاحبه لما اتصاحب دول في الجامعة هتقيش الجنة في الجامعة ثم فين يا اخي في توضف الغربات. فين يا اختي طوبه للغربان فين فين الاحساس بالغربه وسط الجو الفساد فين يا جماعه فين ده طالب الطب لما بيحب يذاكر بينعزل عن الدنيا كلها طب يا اخي عشان ربنا انعزل عن الدنيا كلها ايه المشكله حتى لو ما لقيتش حد ما تصبر لله يا اخي ما تصبر لاجل الله سبحانه وتعالى الحلاوه اللي بعد كده عايزه احطها لكم رابع علامه خطر انت دلوقتي دخلت الجامعه الحمد لله بصيتي من ولا شمال ولا وقفت مع بنات ولا وقفت مع اولاد ولا, ولا وقفت مع صحبه سوء خلصت المحاضره واخونا الفاضل خارج بقى من الجامعه وسعيد وفرحان الحمد لله انا عملت اللي عليا خلاص وهو خارج في الجامعه هيفاجئ ان في علامه خطر تحت طاله لان كانت محطوطه وهو داخل الجامعه ايه ده طب والعلامه دي محطوطه ليه انا خارج اهو نجاته والحمد لله نجاته مين يا ابني نجاته سايب الناس تغرق نجاته سايب يقولك اتقطع جوه الجامعه ما ينفعش يا اخي الكريم ما ينفعش عارفين يا جماعه الممثل الممثل اللي قلب ااا بطفئ العنايه المركزه للاستوديو بطفئ العنايه المركزه والريموت من قطره حب التمثيل قلب استوديو انا بقول لك كده عشان انت كل مكان بتروح بتقلبه مسجد كل مكان بتروح بتقلبه للدعوه الى الله انت لو بتحب الدين زي ما هو بيحب التمثيل لو مطفي العنايه المركزه هتقلبها مكان دعوه الى الله الله يا جماعه سيدنا بلال تعرفوا سيدنا بلال والتضحيات اللي قدمها لاجل الدين يقول يعني احد الصحابه روى له فميه امهم مرض وبلال وصهيب وخباب يقول فان الرسول وابو بكر فمنعوه يعني كان الرسول مع عمه ابو بكر مع طعمه وام الباقين فاخذوهم فالبسوهم اضراح الحديد وسهروهم في لظى الشمس فكلهم اجابوهم الى ما طلبوا الا بلال فانه قد هانت عليه نفسه في الله يا يقول لك كان ابيا بيأتي ببلال في عيف الهاجرة ينيمه على ظهر في حر مكة. ويجيب صخرة عظيمة ضحى على صدره ويقول له لتظلمنا هكذا الى ان تكفر بمحمد وتعبد الله والعسى او تموت. وبلال يقول احد احد عقيدة يقين تضحية من اهل الدين. استحمال عشان دي ربنا يرتفع ويرتفع وينتصر. طب وانت احد الدعاء كان مسافر الالمانيا وهو داخل المدينة اللي يسكن فيها لا انا في تقبير علماء المدينة. مكتوب عليها انت لا تعرف يو كهاما. اعلان سياحي. فالرجل ام جاب اعلان زي وخد اذن بيه وكتب انت لا تعرف الاسلام. ان اردت ان تعرف الاسلام فاتصل برقم كذا. انهالت عليه الاف المكالمات. من الرجال والنساء. كان نتيجة ده ان عشرات الالوف من الالمان اسلامه على ايديه في الفترة اللي واحد في المانيا. وكان من نتيجة ده ان هو بنى مركز اسلامي وبنى مسجد. ناس بتشتغل الدين. ناس بتشتغل. اخ من اخوة التبليغ عايز يدخل لأحد الدكاترة عشان يدوى الى الله. ومش عارف يدخل يامل ايه? ام حجز كشف هو ام دخله. الدكتور بيقول له مالك. قال له انا ما لي اخبي وكيف الاخر عايز يركب الفلوس بتاعته قال له لا بالفلوس دي ثمن الوقت اللي انا ضيعته لك ما رضاش يا اخ يدفع عشان دي ربنا يدفع من وقته ومن ماله عشان دي ربنا يعني بعض الاخوه كان بيتصل بيا كده من من اسابيع فمن اسبوعين تقريبا فالاخ بيقول لي انا عايز مرطه قلت له ليه يا ابني كان بيطبق اللي هو الاربع حاجات اللي مجتمعه في عبدي في يوم اللي كان من اهل الجنة. صام ويقعد مريض ويهض مريض ويمش وراه الجنة هو يتصدق. فعايز مريض. فعرفت منه بعد كده انه هو كان داخل مستشفى الاطفال هو ثلاثة. فلما جواهم يدخلهم الراجل يقول لهم كل واحد يدفع اتنين جنيه. يعني الاربع يدفعه كامل? تمانية جنيه. فبصوا كده حسبوا. تمانية جنيه ليه? ما احنا ممكن نعض مريض ب طب يا حبيب قلبي ما انت عمال ايه مريت تعوض وقعدت ساعتين كان الساعتين دول عملت فيهم اعمال تانيه كسبتك الاف الحسنات احنا بنفكر ازاي يا جماعه عايزين ندفع عشان ربنا يا اخي عشان ربنا يغلف الامه عشان ربنا يغلف قلوبنا عايزين نطلع يا جماعه عشان كده يعني كان والله من المواقف التي لا تنسى كنت مره داخل في المستشفى كده في ال... يعني السكشن او وانا داخل في يعني لقيت اخت طبعا يعني لما انظر لا ولكن المنظر نفسه كان واضح يعني اخت ما شاء الله كده واضحه ليه ان هو ما شاء الله جميل جدا وماسك كتاب ديني وماسك بنت دانيا يعني بنت من البنات اللي يعني ايه الواضح ان هم يعني لسه عايزين يلتزموا شويه واحده تقرا لهم من الكتاب يا سلام ما شاء الله ايه المنظر الجميل ده اهو واحد عايز ينزل الجامعه كده عايز ينزل الجامعه وانت معاك 10 كتيبات او 5 كتيبات و10 مطويات و10 ورقات وقص ومعاكش روتين وتنزل تدي داوت داوت تكلم داوت وتوضح على داوت وتدي داوت تسلف داوت وتقول له هات لي بكره لما تقراه مشتغل يا جماعه يدعو الى الله يا جماعه في ناس التزم على قلوب على ايديها وخصوصا الشباب في الجامعه عايزين نغير شويه فيOrقه اللي احنا عايشين فيه يعني انا اعرف كان في شله وكانت في عدد كليات وكانت هذه الشله ما فيش واحد فيهم بيصلي يعني ابعد ما تكون عن الله سبحانه وتعالى فا يعني يعني ربنا بعت لهم اول رساله الرساله الاولانيه كانت ايه هوط واحد منهم الوحيد اللي بيصلي فيهم مات بس زي فجاءه فجاءه زي قاعد في الدرس كده سكت قلبيه جد مات والله يسو بالله في كل صدمه عليهم ولكن شويه وبداوا يرجعوا ثاني والرحله بترجع ثاني والعلاقات الطبيعيه ما بين الاولاد والبنات ترجع ثاني عادي بقى خلاص الواحد ما بيفوش بسرعه تاني رسالة قتلهم كانت قشد بالن الرسالة الاولانية. الرسالة التانية اتنين من اصحابهم ماته. اتنين واحد من هم مات بسجة الب tecnية وهو ركب عربية وماش في الشارع. وهو هو مات مت بسجة البيه وشاب صغير. كانت صدمة. هذا الشاب اللي مات كان له شله خمسة غيره. يعني ستة. الستة دول اربعة منهم ماتوا مته. ماتوا و ام فالس الشباب. واحد مات بسجة البيه واحد مات بسرطانンタ علي زم الله واحد مات في ح chefs tourism الرابع مش فاكر مات ازاي? اربعة ماتوا? ماتوا? وهم شباب. الاتنين اللي بقينة عاملين ايه? يعني اسمع ان في واحد منهم ربنا يعني يتوب عليهم يا رب. قعد سنتين بعد هذه الحوادث في بيته ما يخلقش منه ابدا. فكان موت شباب فكان متصدمة جامدة دي. فمساقوش برضو. ولكن واحد منهم اللي بدأ يفوق. وبدأ يفكر. طب ممكن يكون الدور علي. طب لو الدور عليها اعمل ايه? بدأ ينزل يصلي في الجامعة. لا. انا لازم اخد خطوة شرائط بدا لصاحب الملتزمين ويدهم ممرطه والهم بتصلوا باكل صلاه وما تسيبونيش ابدا بدا ان هو يتضرع الى الله يا رب انا مش هعرف اسيب ولا مش هقدر اسيب يا رب اللي عندي واقدر اسيبها اتقطعها ازاي واقدر اسيب المعاصي ازاي كان مش سهل وش صعب جدا انه يثبت في الظروف اللي هو فيها وبدا اللي حواليه يواجهوا التزامه بقمه السخريه وقمه الاستهزاء يعني كان احد الشباب بيقول لي انا فاكر يوم هو واقف في الكليه وكله قاعد يشتم فيه يشتمه يعني مش انتقدوه يسبوه ولا حسب الله وهو قاعد صابر وبيطوب لله سبحانه وتعالى فكان يعني هذا الشاب بدا يست طبعا بقى اول ما تيجي توب الى الله لازم بتتفاجئ ان في رساله جايه لك انا اختي من اخوات الفاضلات و... وانا عجبني التزامك وانا عايزه توب لله انا كمان طبعا هو لو حاول يتوبها الى الله هي هتتوب في الاول وبعد كده هما الاثنين ان شاء الله هيتكسوا مع بعض بعد ما هما الاثنين ينخدعوا الاول ببعض الطلبه او بعض التقدم بدا يواجه شويه معوقات ويواجه السخريه وي بيويقه ولكن حاول انه يغار الحنبي بطريقه حاول لمده سنه كامله يفوت على ده وما يفوت عليه ولسه خلاص هيتقفل يجي واحد من شله الصق يبوظ اللي هو عمله يفوت على ده يدخل من هنا ويطلع من دي يحاول انه يذاكر معاه لا يمكن ياثر فيه يجي وقت الدور في الكليه على الساعه والمحمول بتاعه يدوه لواحد صاحبه بيقول له اصبر رايح اصلي لك في الجامع يعني كانه بيقول له تعال صلي لك الجامع يوم انت ثلاثه بقى يجي معاه واحد 2 3 يوسع مذكراته على اصحابه ويدور على اي محتاج مذكرات. يروح يصورها له. يجي من المصروف بتاعه ويشتري بكله. يروح ماشي للمكتبة بتاعت الشراءات ويرجع ماشي عشان يوفر البريدة. عشان يشتري الشراءات في الخاب ويوزحها عليهم. كل ده واسطود رهيب. لكل اصحابو اللي حواليه ولكن برضه فضل سنه كامله مستحمل الوحده ومستحمل السخريه ومستحمل الترياه وكان بسبب ثباته ده سبحان الله كل واحد افتكر من عبد الله بقى كل واحد من الشله دي ربنا يرزقه حاجه او سبب ده النهارده فجاه التزم بكره بقى تحدى سنه من الصمود بعده ده التزم بعده ده التزم تحولت الشله دي من شله من افسد الشلال يعني في منهم ناس قاعده معانا الوادي من افسد الشلال في الجامعه الى ناس معظمهم بيطلعوا على منابر الوادي بل هو نفس الوقت بيطلع على منابر بفضل الله سبحانه وتعالى فانا عايز يا جماعه ان كل واحد مننا يبقى كده ان السنه دي تبقى شغلتك الشغل بتاعتك السنه دي تبقى شغلتك 7 8 كده قاعد طول السنه مبتدئ عن امضي قدامي اتعب يا اخي واقبل مهما حصل اتعب وامشي لعل ان ربنا يفتح لايدك لعل ان الناس تقتزم على ايدك مش حسنات الناس دي كلها في ميزان الراجل الطيب ده ولا ايه عايزين يا جماعه يعني انتوا عارفين اول مسجد في احدى جماعات القاهره اتبنت ازاي كان شاب من الشباب الملتزم زمان زمان جدا فما فيش مسجد بيصلي فيه جه وقت الظهر قدم في وسط الجامعه وقام صامت مكانه تاني يوم كذلك ثالث يوم كذلك شويه وجاء عامل قام جايب له حصيره وقام مصليين مع بعض شويه وبدا الناس تعرف ان وقت الظهر في حصيره بتتفرش هنا شويه وبدات الكليه تعرف ما ينفعش هيبوظوا الشباب ولا ايه فقاموا جايبين لهم اوضه تحت السلم عشان يخبوهم في الصلاه فيها شويه ومع كثره المصلين واستمرار الامر بني اول مسجد في هذه الجامعة وحتى هذه اللحظة بإذن الله حسنات كل اللي بيصلوا فيها بسبب ان في شاب بطل من خمسين ستين سبعين سنة وارف وصمت لغاية ما بني مسجد لله يصلى فيه الفراج في هذا المكان. عايزين ناس كده يا جماعة ده ربنا بيقول فراجة عائلة. ترك الدواء. مش الرسول بالله. سنة تانية. دي اخر سنة ليه في الجامعة? هقول له ليه حبيب قلبي? لا يا جماعة اصلا هو لما هيعمل كده هو بيقول له انا مش هزاكر فاسقط فمش هدخل الجامعة دا. يا جماعة يا جماعة ده اكتر حاجة بتزود عزمة الانسان على المذاكرة هي الدين. اكتر حاجة تزود عزمتك. في المذاكرة الدين او الله جرب تحضر درس واتراح تزاكر. جرب تسمع شريط وتعط تزاكر. Oh, come on. عشان ايه ما هذكرت ايه ورعطشان يعني. يوم يشرب وبعد كده يرجع. ياه نسيت حصر طول الليل من غير كوبات شاي ازاي. لازم اقوم اعمل كوبات شاي. يوم يعمل كوبات دي الشاي وبعد كده يرجع داني يجي وعد على المكتب. ده بين الاكل تقل على الواحد. هي حيزة ساعتين نوم بقى. وبعد ما اصحى ان شاء الله ابقى اكمل مذاكرة بقى. ته لما نلحظ بطولات السلف في طلب العلم. تب سنة الواحد كان ايه? كان عنوه الايمان. لما يبقى فيه ايمانت ليه عندك عزيمة انك انت تعمل اي حاجة. يعني الشباب ابن عمار شيخ البخاري. لما ذهب الى الامام مالك عشان يقرأ عليه الحديث. فالامام مالك عاده قدامه. الامام مالك بيقول له اقرأ. فقال لا بل انت فاقرأ. ليه? لا يعني عند السلف لما الشيخ اللي اقرأ يبقى افضل في تعليم الطالب. فقال له الامام ملك بل عدى تقرأ. فقال بل عدى تقرأ. الامام ملك جاب له احد الامام بتوعه وامر ان هو يكشف ظهره ويضربه خمستاشر درة. فلما ضربوا خمستاشر درة قال له يا جميل عمار انت ظلمتني. فقال له وما ديت هذا? قال ان تحدثني وتقرأ علي خمسة عشر حديث. يبقى انا الوقت الخمستاشر اصاب خمستاشر حديث. فقرأ عليه الخمسة عشر حديث فكشف ظهره بعدها وقال زد في الضرب وزد في الحديث. من جدة شرح صدرهم للعلم كان الواحد منهم يا جماعة يجي خلق دعانه اربعة عشرين ساحب يزاجه. يجي راسه تقع الشيخ بتاعه الكتب ما يفوشه يقوم تاني ويقدمه يفضل يذكر حد الصراح. من جدة حب العلم. ومن جدة شرح الصدر في العلم. والواحد والله يعني ما الواحد كان طالب وقرب يعني اكتر ايام انت فيها مقتهج في الدين هي اكتر ايام انت بتذكر فيها. واكثر ايام ايمانيتك فيها مرتفعه هي اكثر ايام انت بتذاكر فيها الواحد قضى فتره من الدراسه يقرأ في كتب تنميه العزيمه ويعمل ابحاث في كيفيه تنميه العزيمه ازاي العزيمه دي تيجي ازاي الانسان يقدر يقعد على المكتب 20 ساعه متواصل ويخرج الواحد بعد 12 سطر كامله بحث في هذا الموضوع بنتيجه واحده بس ان الايام اللي الواحد مجتهد فيها دينيا هي هي الايام اللي عزيمه الواحد فيها اعلى ما يكون وكلما زاد الايمان كلما زاد العزيمه على الافطار وكلما زادت العزيمه على اي شيء ثاني بيريده يبقى اذا جرب كده انك انت تقطع حياتك بالنشاط اليماني جرب انك ما تنعزلش عن بيت الدين ابدا هتشوف ان ده انعكس ايجابيا على المذاكره ثم يا جماعه ماده ب 500 درجه وماده بدرجتين هنفضل نذاكر في مادتين ونسيب ال 500 الدور يا بدرجتين والاخر ب 500 نسيب الاخر جهه الاخره لا يتوقف الزجامعة دي اخطر فترة في حياتنا. اخطر فترة ممكن تزيد فيها. اخطر فترة ممكن تلتزم فيها. اخطر فترة ممكن تتغب فيها. اخطر فترة ممكن تبقى راجل في الدعوة او في العلم فيها. يبقى الفترة دي انا ما اضيع عليك. هتجيب من Burnzata مفيش وراك بشكل في حياتك سيئة. يبقى اكي يجب ان احنا ننتبه في هذه الحقيقة? ياجب ان احنا نستثمر في هذه الفلصة. يحنا أذكركم. اذكركم بايات يعني إحنا قول الله مش يشهد في الله حق شهاد شوف ربنا يستاهل منك ايه شوف ربنا يستاهل مجاهدة منك قد ايه شوف ربنا يستاهل تعب منك قد ايه هو اشتاق لك يا اخي ربنا بيقول لك انا اخترتك تخيل لو واحد مسؤول في الدنيا قال لك انا اخترتك هينبعسك ورك حاسبه قد ايه هيجيب عزيمه كده على ان السنه دي تبقى فتح في الدين ده من وطف ربنا بينا ان اولها رمضان باذن الله يعني هتبقى سنه من اولها ايمان باذن الله سبحانه وتعالى عايزين سنه كلها انجازات كده لما تيجي في اخرها وتبص على السنه من ورا تقول فعلا بفضل الله السنه دي محسوبه من عمر بفضل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج في الشق صعب الدنيا كله سهل والدنيا كله جميل والدنيا كله جموعات في من الله نوطا هذا مله تعابكم ابراهيم امشي ورا ابوك يا اخي امشي ورا امام الانبياء هو سماكم انت وامتي وانا المسلمين من قبل المسلم يعني اللي بيسمع كلام ربنا يعني اللي منقاد ورا دين ربنا يعني اللي قلبه بتاعه اوامر ربنا هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ثم رسول الله يشهد عليك يوم القيامه هيقول عليك ايه يوم ما الاسلام يشهد عليك يوم القيامه هيقول اتخاذلته ولا نصرته ولا ضيعته ولا قلبت الكليه بتاعتك ولا قلبت الدفعه بتاعتك ولا اتقسم على ايدك 50 واحد ولا اتثقف على ايدك 50 واحده هيشهد عليك الاسلام بايه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يا رب انا روحت وتاهت يا رب يا رب انا اجتهدت عشان دينك يا رب وتكونوا شهداء على الناس فاقيم الصلاه وات الزكاه واعتصم بالله هو مولاكم فنعمل مولى ورابا النصير عايزنا تبقى سنه مجاهده باذن الله يا جماعه يعني نظام حياه شاب ملتزم في الجامعه هيبقى ايه السبع نصايح اللي بنصح كل واحد منكم بيهم النصيحه الاولانيه تجنب اطلاق البصر على الاطلاق ده عامله زي نظام حياه للكثير في الجامعه اول حاجه احترس تماما من اطلاق البصر كل العلاقات المحرمه كان بدايتها نظره واحده بعد كده انقص قلب اللي نظرها وضعف امام شهوته انقضى ورا الشيطان ولا حسب الله تجنب وتجنب اطلاق البصر الحاجه الثانيه والخط الاحمر الثاني اللي احنا عملناه الليله واتكلمنا عنه الليله ورفعنا ليه علامه الخطر الليله تجنب الشهوات والاختلاط وتجنبي تجنبوا يا جماعه اي مكان فيه اختلاط او شهوات على الاطلاق الحاجه الثالثه وعلامه الخطر الثالثه تجنبوا الصحبه السيئه لان هي ممكن تنزلك في الارض تكن ابوها طب الثلاث حاجات دول قدرت خدمه ازاي بثلاث حاجات عمله الحاجه الاولانيه حفظ القران ما ضيعوش ابدا لما شبيك قلت له كنت بحفظ بس ضغطت يعني اضعفت يا ابني يعني ايه اضعفت يا جماعه انا كنت ماسك في حبل معلقني في السماء بس ايدي وجعتني فسبته ما ده تقع في الارض من تقع في المستنقع اللي تحتك او بلا تروح فين ثاني حاجه يا جماعه الدروس يعني بعد ما كان في النادي وبيصر في الشارع يصر في المسجد. بل مسارة ده ساعة واحدة ربنا. ولما نيجي نقول الحاجة التالتة اللي هي الشرايت وصمعها الشرايت وصمعها شريط كل يوم هيبقى ايه يعني ايه يعني ايه يعني ما كان شروط الاغنم يتسمع وبيخد ساعة وكان ايه البراصيات بتتسمع وبت... وبتخد تلات عاد. وكانت المباراة بنتفرج عليها وبتخد ساعة ونص. وكان الوا... كان الواحد ممكن انه يوات كتير ايه وفي شهوات. طب ما يسمع في ساعه كلام يذكره بالله ويذكر الطريق الى سبحانه وتعالى يبقى الثلاث حاجات دول اقصد الثلاث حاجات دول اوعى تهمل نفسك عن بيت الايمان اوعى او صحبه الايمان او حياه الايمان وحياه الالتزام الحاجه الخامسه مين الوقت حدد ليك هدف هذه السنه طبعا في هدف ان انا انجح او اجيب تقدير حسب اللي انت متعود عليه كل سنه ولكن انا عايز تحدد هدف ليك في الدين حدد ليك هدف انا السنه دي هقرا انا هخلص الفوق السنه دي او انا السنه دي هدخل مع احد اعداد الدعاه ومع تنصيص السنه والجمعيه الشرعيه الاثنين فاتحين باب ومفازيل الايام فرصه انا ادخل مع احد اعداد الدعاه هو ينفع ادخله والدراسه شغاله يا اخي الكريم عايزيننا برجاله بقى احنا بنقولنا برجاله ايه يعني لما تدخل ايه المشكله يعني هياخد منك ايه مش هياخد ساعه يوميه طيب يبقى اذا حدد لنفسك هدف اي هدف هدف في العلم هدف في احد اعداد الدعاه هدف حدد لنفسك هدف الحاجه اللي بعد كده الحاجه السادسه العمل في الدعوه عدم ترك الدعوه على الاطلاق لو ليك شله خلاص دي وظيفتك طول السنه او اربعه خمسه ناس طيبين كده معاك في الدفعه دول وظيفتك طول السنه بحيث انك انت تشتغل في دعوه الى الله الحاجه السابعه وانت نازل الجامعه اوعى انك انت قبل ما تنزل تظبط المنبه على على المحاضره الاولانيه وتسيب الفجر ما ينفعش تظبط على الفجر وبعد كده تبقى نمت هنا وتصحى على المحاضره تدين ربنا لازم يتاخد بجديه وبعد كده تصحى الصبح قبل ميعاد المحاضره تصلي ركعتين تقرا صفحه 2 قران تنزل كده وقلبك منور مصحفك في جيبك ومصحفك في شنطتك لان الشياطين اللي ساكنه الجامعه دي مش هتبعد عنك الا لو المصحف بتاعك في جيبك وقلبك لا يمكن انه يزيغ طول ما المصحف بتاعك في جيبك او المصحف بتاعك في شنطتك بعد كده يا جماعه شنطه الدعوه اللي اتكلمنا عنها معاك شويه مطويات وشويه ورق اجزتين وقطيبين بحيث انك انت دايما تبقى داخل وشعلني مبارك اينما كنت انت مبارك طول ما انت في هذا المكان سبب لاداءه الناس طول ما انت فيه هذا المكان في, في الجامعه بعد كده يعني يعني بعد ما بتخلص الجامعه يعني الوقت اللي بعد الجامعه لو قسمته انت لو ذاكرت يومين ساعتين اخر السنه هتجيب جيد جدا جد جد ان شاء الله يعني يعني فلا تنسى ابدا انك انت في ساعه لله في يومك وفي ساعه للدنيا في يومك فلا تضيع حق دراستك ولا تضيع حق الله سبحانه وتعالى يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يزين قلوبنا بالايمان اللهم ارزوقنا الاخلاص. اللهم ارزوقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزوقنا الاخلاص في كل احوالنا وكل اقوالنا. وكل اعمالنا. وكل نظراتنا. وفي سكوننا مدقنا. اللهم ابل tonnes بالايمان. اللهم ابلأ قلوبنا نورا. اللهم اند لنا قلوبنا. احيي لنا قلوبنا. زكي لنا قلوبنا. طهر لنا قلوبنا. اشفي لنا قلوبنا. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا من شر ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين بذنوبنا اللهم لا تردنا على عقبنا خائبين يا رب ربنا على اعقابنا منتكسين يا رب العالمين يا رب زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا مولانا من يا منجانا يا من ليس لنا الا انك نعوذ بك ان ربنا على اعقابنا خائبين نعوذ بك أن تصرف قلوبنا عنك بعد إذ صرفتها إليك ارحم قلوبنا وأن لنا ضربنا بالإيمان يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع المنصورة هاتف رقم 0109001583 و0109001584 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته